لآن م ل س و ع ه ا ل ن ا ب ر ا ل ح م د ل ل ه رب ا ل ع ا ل م ي ن ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ا س ل ا م ي و م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 انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للقائلين قسيما ً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 يستخفون موسوعه ن الناس ل ا ي ت خ ف ن من م الله وهو م معهم م وهو معهم إذ يبيتون إذ ا ل ا يرضى م ن ا ل ق و ل وكان ا للعلوم ه بما ي م ن ح ي ط ا ه ا أ ن ت م ها, أنتم ها موسوعه ن م يوم ا ل ي ا ة ب ل ن ي للعلوم الاسلاميه ومن يعمل ظ ل ث م ي س ت و ع ه النابلسي ل س ثم يستغفر ا للعلوم ه ا ل ل ه يجد ا ل ل ه غ ف و ر ا ر م ي ه من يكسب إ ث م ا ف إ ن م ا يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او إ ث م ا ثم ي ر م ن به بريئا فقد احتمل بهتانا و إ ث م ا مبين و ل و ل فضل الله ا عليك و ر ح ع ه ا ل ن ا ئ ف هم أن ي ل ل ع ك و م ا ي ض ل و ن إ ل ا أ ن ف س ه م و م ا يضرونك م ن ش ي ء وأنزل ل ل ا ه عليك الكتاب و ا ل ك م ة و ع ل م ك م ا ل م ت ك ن تعلم و ك ا ن ف ض ل ا ل ل ه ع ل ي ك ع ظ ي م ا ل ا س ي ر م ي ه صدقة أو م ع ر و ف أ و إ ص ل النابلسي ح إ ا م أ م للعلوم الاسلاميه الله موسوعه تبين ا ل ن ا ب غير س ي للعلوم الاسلاميه ت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 م و د و ن ه إ ل النابلسي إ ا ن د للعلوم الاسلاميه م و ا و ع ه النابلسي للعلوم م ن ا ن ا ل أ ع ا م و ل ا م ر ن ف ل ي غ ي ه و م ن يتخذ ا ل ش ي ط ا ن و ل ي ا من دون ا ل ل ه فقد خ س ر خسرانا م ب ي ل ي ع د ه م و ي م ن ي ه م م و ا يعدهم ا ل ش ي ط ا ن إ ل ا م ر ا أ و ل ئ ك م أ و ا ه م جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات ت ج ر ي ن ب ي ا ل أ ن ه ا ر خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا